قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً تكون لنا عيدا وآخرنا وآية من